بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية أجوه يوم إذ خاشعة أجوه يوم خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية, تصلى نارا حامية تسقى, من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من طعام ليس لهم طعام إلا من ضريء، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجهه يومئذ. Saya raziyah. Saya raziyah. Di jannah yang agung. Di jannah yang agung. Tidak mendengar di sana. سُرُومَ رُفوعَ فيها سُرُومَ رُفوعَ وأكوابُ موضوعَ وأكوابُ موضوعَ ونمارقُ مصفوفة ونمارقُ مصفوفة وزرابيُ مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت, الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر Lestanya bimuciyir. Lestanya bimuciyir. Illa man tawalla wakfar. Illa man tawalla wakfar. Fayuzzibuhullah ala azab alakbar. Fayuzzibuhullah ala azab